وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيس قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين أتخذوا من دونه أولياء الله حفظ عليهم وما آت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتواذر أمة القرآن وَمَنْحَوْلاَهَا وَتَوَازِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ مُرِيبَ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ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 بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك العل الساعة قريب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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِنَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَذِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرُبُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجِئْنَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فنح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض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 لتأستوا على ظهوره ثم تذكرون عمت ربكم إذا استويت عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَبِّ الرَّحْمَنِ مَسَنًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم إِلَّا يخرشون أَمْ اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسالهم مهتدون، وكذلك ما أرسل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمه إن وجدنا مَتِّين وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم, لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون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 فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَكَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُثُرُونَ وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلِيسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مهين وَلَا يَكَادُ يُبِينُ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 فجعلناهم سلفه ومثلن الآخرين ولم ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خاصمون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 الاخِ اللَّاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا يا يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 وتلك الجنة التي أورسموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كسيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم نما خاندون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مانكن يقضي علينا ربك قال انكم ماكنون لقد جئناكم بالحق ولكن أكسركم للحق كانوا أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ونذ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 وَأَلَّا تَأَعْنُوا عَن اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مجرمون فأسلم بعباد ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَانِكُ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ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 يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم شُبُّ فوق رأسه من عذاب الحميم ذقء ك آتَ العزيزٌ <تصفيق> كَريِيم إِ هذا مَكُاتُم بِه تَمتَْرُون إِ المُتَّقينَ فيِي مَقامٍ فِي جََّاتِ وَعيون يَْلبَسُونَ م سُادُس وَإِْتَبَْق متَقابِلين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 فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ العزيز الحكيم وَإِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وتصريف الذياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أسيم يسمع آيات الله تُتلى عليه ثم يصِلُهُ مُستكبراً كَأَن لَمْ يَسمعْها فَبَشِرْهُ بِعذابٍ أليمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شئٍ اتَّخَذَهُ زوَاءُ لَهُمْ عذابٌ مهين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 وَمَا لَهُمْ بِذَانِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّانِحَاتِ فَيُدْخِنُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْتَكُمْ آيَاتِي تُسْنَعَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقين صدق الله العظيم